يا لما تريد طلبا سائل اجيتك مش كثر حاجات دمعين خيتك مولاي مولاي يا لما تريد طلبا chao معروف حمير راعي الكرم لما انت نيت بحبابي يفتح دليل من قبل ما يفتح لهم بابي ودري عزيز عبرتي من تقصدك سجابي ما خاف من يقصد إليك يا بالحسن بصوابة تجبر دليل الناس اجبر دليلي حف عمك العباس بر غليلي تجبر دليل الناس اجبر دليلي حق عمك العباس بردت غليلي ليل دلالي ثم هم باهوب عيني لو ان ضاق الفض دمع عيني خيا انت دمع عيني يا الرضى بالحوايج اعرفك بدري تعلق بزمان من امي اكفيتني ذير اني اقسم بحق عمي اسمك لو ان مرسيدي تلقاه ليل كرمت ع الناس شكثر على اللي خدمك طلع امك المكسور أدعو ونيني أدعو بدماء منذور وارفع يميني يميني ظل عمك المكسور أدعو ونيني أدعو بدماء منذور وارفع يميني يميني همي إليك أستعرض عيني لوان ضاق الفضاء دم عيني خايته دم ادم اليك يا سيدي مشرفني بها يا بهالخدمه تدري اشكثر يا ابو الحسن بالقلب قابع همك كرم علي بيمنك وارحمني من هالغمه مولاي لاجعجيت جئ لك وانت اللي تحل شكر شرفت بهايك أخدم جنابك كرم علي مولاي حرمت مصابك مصابك شكت شرفيت لبهاي أخدم جنابك جنابك كرم علي مولاي حرمت مصافك حرمت أبوك المرتضى عيني لوان ضاقي الفضى دمعين خائتاك دمعين خائتاك <سؤال> صلباك <سؤال> صلباك <صفيق> <صفيق> للشاعر أبو ترابل الاحسائي.